نيل واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير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 إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن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 ما خلقكم ولا بعثكم الا نفسه وحده ان الله سميع بصير